مثلهم كمثل الذي استوقدناه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عميان فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الززقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويففدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 فَقَالَ أَنْبِئُنِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا أَلْمَتْنَا إِن إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبأهم بأسمائهم، فلم ما أنبأهم بأسمائهم؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم.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 وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغداً وكل منها رغلاً حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما من ما فيه. وَقُلْ نَهْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّعْدُونَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكين أتأمرون الناس بالبذ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟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 وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ رَغَدَوْا وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدَوْا وَقُولُ حِفْطَةٌ نَظِفْ لَكُمْ خَطَائِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قِيلَ لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإب استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من ذزق اللَّهِ ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وَظُرِبَتْ عَلَيْهِ مُذْلَةٌ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا كَانُوا يَعْتَدُونَ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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّرَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَبْذْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 بعد ما عقلوا وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم؟ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 ثم أقرّتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة، وتخرجون فرقة منكم من بيالهم تظهرون.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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدها بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرٌ استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلظ بلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون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 بئس ما اشتروه به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أي يكفروا بما أنزل الله بغياً أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده.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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَشَدُّوهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسَمَاءِ وَأَرْضٍ بِهِ بَيْنَهُمَا رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ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 ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين بباب لهروت وما وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يُفَذِّقُونَ به بين المرء وزوجه وما هم بضار الدين به من احد الا باذن الله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 مثل قولهم تشابهت قلوبهم قل بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم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 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ يَا بَنِيَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْ مُسْلِمُونَ ام كُنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل و اسحاق الاههم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 والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا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 وَمَالَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا لِأَلَّا يَكُونَ لِلْنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ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 ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر وَبَشِّرِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا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 والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والساينين وفي الذقاب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 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف, بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه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 ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فاليستجيب لي فاليستجيب بي لعلهم يرشدون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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلى الْحُكَّامِ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 فَمَنْ لَمْ يَجْدَ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَدِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمْ ذَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وَمِنَ الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو البد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ الله أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغَضَائِبِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ما مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء مستهم البأساء والضرا. زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب يسالونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما مِنْ من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط.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 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخذ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 فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا إلا أي يخاف ألا يقيم حدود الله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 وإذا طلقتم النساء فبلغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرّحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتْخَذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزْوًا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 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا, إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَن تَعُودُوا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 فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما مَا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين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 والله مع الصابرين ولما بعثوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغلب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك فعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك الذي ينفق ماله رأى الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا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 وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعماهي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 للفقرة اللبين أحضروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعطف تعرفهم بثيماهم لا يسألون الناس الحافة وما تنفقوا من خير فإن الله بيهم عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرّوا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجن مسمم فكتبو وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبك كاتب أي يكتب كما علمه الله فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَدْخُلْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء من مِنَ ترضون أَن تَضِلَّ أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يبشّهدا إذا ما دعوا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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفزق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعناه غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا